خلق السماوات والأرض للحق، وصوركم فَأَحْسَنَ صوركم، وصوركم فأحسن صوركم، وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتيكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وَبَالَ أمرهم فذاقوا وذال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا فكفروا وتولوا واستغنى الله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 جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فِيهَا أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بأياتنا أولئك أولئك أصحاب النار خالدين فيها خالدين فِيهَا فيها وبيس المصير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 ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليهم وأطيع الله وأطيع الرسول فإن توليتم, فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا